فَلَمَّا أثقلَ الدَّعَوَالَ اللَّهِ رَبَّهُمَا لَإِنْ آتِيتَنَا صَالِحَ الْنَّكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحَ إِنْ جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين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 قل دعو شركاءكم ثم كي دون فلا تضيرون إن ولي الله الذين نزل الكتاب وهو يتول الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَنْسَغُ الشَّيْطَانِ نَسْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ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 وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأوصتوا لعلكم ترحمون وذكر ربك في نفسك تضرعوا وخيفتوا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال بالغدو والآصال ولا تكم من الغافلين إن الذين عدوا ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون يسألونك عن الأمفال قل الأمفال لله ورسول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 إذ يُغَشِّيكُمُ النعاس أمنة منه وَيُنَزِّلُ عليكم من السماء مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفر رعب فضربوا اقطعوا الاعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك هم ذلك بان ذلك بانهم شاق الله ورسوله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 إلا متحرفا, لقتال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير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 أكمل <تصفيق> الفتح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 تجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيب أن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وذكرون إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أي يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فتنة و الله عنده أجر عظيم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 قالوا قد سمعنا لو نشاء قلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قال الله إن كانا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 البيت إلا مكاء وتصديها فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله